الدرس الرابع عشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله لا نزال في أحكام في أحكام أما بفتح الهمزة قال ومنها أنه لا يقدر أن يصل بين أما والج والفاء بجملة إلا إن كانت دعاء بشرط أن يتقدم الجل وحاصلا بين بينها وبين أما نحو نحو أما اليوم رحمك الله بالأمر كلا ولا يلي اما فعل لأنها قائمة مقام شرطنا فعل شرط فلو وليها فعل التوهم انه فعل الشر فعل الشرط وإنما عليها مبتدى نحو اما زيد فقائم أو خبر نحو اما قائم فزيد فزيد قالوا في كتاب الصفار أن الفصل بينها بالخبر قليل أو مفعول أو مفعول أو أو مفعول مقدم نحو فأما اليتيم فلا تقهر أو مفعول بفعل مقدر يسر المذكور نحو أما زيدا فأكرمته أي أكرمت زيدا أكرمته أو ضر نحو أما اليوم فأقوم أو مقرور نحو أما بنعمة ربك فحدث أو حال إما مسرعا فزيد ذاهب أما مسرعا فزيد ذاهب أو مفعول له نحو أما العلم فعالم أو مصدر نحو أما ضرب فضرب أو شرط فأما, فأما إن كان من المقربين فروح هذا شرط اذا هذه الأمور التي تلي تلي أما قال اللهم شبه ان الجواب في ذلك لاما لا للشرط وحذف جواب وحذف جواب الشرطين للدلاله لدلاله جواب اما عليه ولذلك لزم جواب اما عليه وذهب الفارس في احد قوله إلى أن الى ان الجواب للشرط وجواب آه وجواب أما محذوف أي شط المقدر قال يعني مهما نسين قال وقوله, وقوله الآخر كمذهب سيبويه وقوله الآخر وقوله الآخر كمذهب سيبويه وذهب الأخوة إلى أن الفاء بعدها جواب لأما وللشرط معا والاصل مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فروحا ثم تقدمت إن هو الفعل الذي بعدها فصال التقدير فأما إن كان من المقربين فروحا فروحا الذي عنده تصحيف يصلح ان عندنا تكرار الفاء قال, قال أصلها أقلت فالتقت فآم إذن على الأصل على الأصل ذكر الأصل قال ففروحا فالتقت فآم فأغلت إحداهما عن الأخرى فصار فروحا إذن لا تظلل عليها وإنها مقصودة هي مقصودة أصلها ففروحا قال فالدقت فعاف فأغلت إحداه مع الأخرى فصار فروح وهذا فيه تكلف فيه تكلف قال ومنها أن الفاء الواقع جوابا لها يجوز ان يعمل ما بعدها فيما قبلها وهذا متفق عليه في الجملة واختره في شرط ذلك فذهب السباب المازن والسجر والسراك إلى اعتبار ذلك بأن يقدر حذف اما وحذف الفاء فما جاز ان يعمل فيه بعد تقدير حلفها جاز ان يعمل فيه مع وجودهما ما بعد تقدير حلفيهما فما جاز ان يعمل فيه بعد تقدير حلفيهما جاز ان يعمل فيه مع وجودهما وما لا فلا فلذلك منعوا اما زيدا فاني ضارب وذهب المبرد ابن دروستويه الى ان ما بعد ما بعد انا يجز ان يعمل فيما قبل فيما قبل الفاء فأجت أما زيدا فإنني ضارب وقيل يجلس ذلك في الظرف والجاري والمجرور نعم وهذا هو الراجح لماذا تكتب التعليل لأنهما مبنيان على التوسع لأنهما مبنيان على التوسع لأنهما مبنيان على التوسع نحو أما اليوم فاني ذاهب وأما في الدار فإن زيدا قالسن واجاز الفراء تقديم معمول ما بعد إن على الفاء فأقل للمبرد وزاد أنه اجاز ذلك في ليت ولعل وكل ما يدخل على الممتدى وهذا توسع بلا دليل توسع على القياس قال ومنها أنها قد تبدل ميمها الأولى ياء فيقال فيقال أيما أيما قال وأنشده رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر وأنشده قال البيت لعمر بن أبي ربيعة وعارضت رساعة اللوق ويظهر للشمس حسيه اثنين قال ويخصر ويخصر يعلمه يعلمه البرد في اطرافه يقال خسر اذا المه البرد في اطرافه قال ومنها ان اما قد تعمل في الظروف الحال المجرور قيل والتحقيق ان العمل الفعل الذي نابت عنه فاذا قلت اما, علّ أما علما فعالما ف فعلما حال وعاملها فعل الشرط المحذوف والصاحبه والمرفوع بفعل الشرط وفي هذه المساعة الطول لا يليق بهذا الموضع ويشتبه بلفظ أما التفصيلية لفظان اخران. أحدهم من مركب من ام المنقطعة وما الاستفهاميه كي قوله تعالى ام ماذا كنتم تعملون أي ما الذي كنتم تعملونه ألا والآخر مركب من أن المصدرية وما التي, وعض... التي هي عض هي التي هي عيض من كان؟ فقول الشاعر أبي خراسة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع وهذه ماء نابت عن كان نابت عن كان يعني أما كنت أي لا إن كنت ذا نفر فخرت لأن لا إن كنت ذا نفر فخرت علينا فإن قوميا لم تأكلهم الضبع أيا لم تأثر عليهم السنين القاسية شديدة. قال حاشئ اثنين القائل عباس بن مرداس أبا خراشته ويروى أما كنت ذا نفر والضبع السنة المقديبة الضبع السنة المقديبة. طيب إن شاء الله إلى هنا سك خير